هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا أَن يَبلغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا جَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَظَلَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إفْجعَ ال الذيينَ كَفَروا فِي قُلوبِهِمُ لِحَمَّّةَ حمِجَّةَ الْ الجاهِِجََّةِ فَأَنزَ لَ الله سكينَةَ فَأَن زَلَب اللهَّهُ سكينتَهُ, الله سكينته عَ رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤمنِينَ وَأَلزَمَهُ كَلِنَتَ التَّقوات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 لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الدِّينِ الدين كله وكفى بالله شهيدا